السلام عليكم الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة الله وصلاة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الأحباب الكرام طيبكم الله وحياكم لازلنا نواصل الحديثة في كتاب فقه الوجيز لفضيلة الأستاذ فقه السنة أو فقه ال كتاب الفقه الوجيز لفضيلة الأستاذ دكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي. لازلنا نواصل الحديث في هذا الكتاب الطيب ونحن بصدد الحديث عن كتاب الصلاة اليوم بنتناول ما يباح فعله في الصلاة بعد ما يعني توقفنا باللقاء الماضي عند ما يكره فعله في الصلاة اليوم إن شاء الله نتحدث عن المباحات في الصلاة. هناك بعض الأفعال يعني يباح أن المصلي يفعلها وهو في الصلاة زي إيه؟ مثلا المشي للحاجة يعني يبقى بيصلي وممكن يمشي لقدام خطوات ممكن يرجع لورا خطوات ممكن يمشي عن اليمين خطوات عن الشمال خطوات إذا دعت الضرورة لذلك ستين عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق صلى الله عليه وسلم فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلة فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلة ووصفت أن الباب كان أو وصفت أن الباب في القبلة يعني وكان موجود في القبلة فإذا لم يكن الباب في القبلة جاز المشي أيضا عن اليمين أو عن الشمال أو للوراء مستقبلا القبلة يعني ستين عشر بتقول إن النبي عليه السلام في يوم كان بيصلي الباب كان قدامه ناحية القبلة وكان الباب مغلق فأخبأت على النبي عليه الصلاة والسلام خبطت على الباب فإنه بعد السلام تحرك خطوات للأمام مشى قدام كده ففتح الباب ثم رجع بظهره كما هو ما يتحولش عن القبلة يعني وجهه ناحية القبلة ما يتحولش عن القبل وصفة ستناعيشة إن الباب كان قبالة القبلة يعني كان قدام القبلة حتى الباب لو كان عن اليمين ممكن وإنت لازلت أنت ما زلت أمام, الباب أمام القبلة وشك في القبلة بس بتتحرك بجسمك باليمين كده بتمدي إيدك بتفتح الباب اذا كان على اليمين او على اليسار تفعل هذا حتى لو كان الباب خلفك وانت تستطيع بدون ان انت تتحول يعني ما تلفش وانت بتصلي وتمد ايدك بظهرك كده تفتح الباب لا بأس من ذلك هذه الحركة لا بأس بها اذا دعت الضرورة او زعت الحاجة. ايضا مما يباح فعله في الصلاة حمل الصبي لو عندك عيل طفل صغير وعايز يصلي ممكن بتشيله على كتفك وانت بتصلي على دراعك كده بتصلي وساعة ما تيجي ترقع بتروح وضعه على الأرض وتسجد أيضا وانت قيم تاني عشان قراءة الفاتحة والصورة تروح حامله تاني سيدنا أبو قتادة بيروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان شائل بنت بنته أمامة بنت ستنا زينب كان أبوها أبوها أبوها أبو العاص ابن الربيع كانت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها يعني حطها على الأرض فلا بأس من يعني هذا الفعل في الصلاة خاصة بيبقى في طفل رزل شوية يقعد يبكي كتير فلا بأس ان احنا نحمله وانحنا بنصلي في طفل يعني لما يلاقيك تدخل في الصلاة ويعني يستشعر كده ان انت تركته اهملته يبدأ يبكي علشان يلفت النظر اليك يعني كأن بيحنن قلبك على انك انت تحمله او انت تشير فلا بأس اطلاقا ان انت تحمله خاصة في بعض يعني الناس بياخدوا اولادهم الصغارين المساجد فنقول له لا خذوا على كتفك حتى لو انت عايز تنزل في المسجد خذوا على كتفك. تمام؟ إنما ما تسيبهوش وتبقى أنت واقف وتخرج الناس من من خشوعها وتخلي الإمام يعني يعني يقصر جدا في الصلاة وقد بيحصل حتى بعض المشدات في في في المساجد بسبب الأولاد الصغار ومن الأفضل طبعا طفل الصغير ما تنزلش بيه المسجد إنما على فرض أني أنت عايز تنزل تصلي وما فيش حد في البيت مثلا وليته مش موجودة أو عايز تنزل تاخده معاك خده معاك بس تشيله على كتفك ولما تيجي التركع تضعه وفي السجود تضعه وانت قايم تغضو على كتفك فتقوم يبقى عارف انه هو انت هتشيله فما يبكيش وهذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الـ الـ الافعال التي يباح فعلها في الصلاة قتل الاسوديني يعني الاسودين والعقرب والثعبات الحية ما تقولش بقى ده أنا في الصلاة يعني ما درش أعمل أي حركة كده أو كده علشان أنا لو عملت حركة كده أو كده الصلاة تبطل سيب بقى الحياة تلدعك وسيب العقرب يقتلك إنما لا ده دفع ضرر وضر مرفوع شرع ولا بأس من الحركة إذا كانت في مصلحة الصلاة أو المصلاة فسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحي الحي يعني الثعبان الثعبان جاي عليك وإنت في إمكانك أن أنت يعني تمسك العصى الأمامك وتضربه بها تقتله بها ماشي لا بأس أنت يعني جنبك شيء ممكن تقتل به العقرب اللي بيسحف لنحيتك لا من من ذلك كلها حديث حديث صحيحة كلها حديث ستين عائشة بتاعت المشي للحاجة حديث حسن حديث سيدنا ابو قطابة اللي هو كان النبي عليه علي والسلام بيحمل ستين أمامة بنت ستين زينب حديث متفق عليه حديث قتل السودين حديث صحيح موجود في صحيح الجامع وفي سنن ابن خزيمة ايضا من الافعال التي يباح فعلوها في الصلاة الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة يعني لا بأس إنك تلتفت وأنت في الصلاة إذا دعت الضرورة لذلك لا بأس إنك تشاور بإيدك وأنت بتصلي إذا دعت الضرورة والحاجة لذلك يعني مثلا حد بيسألك سؤال ويعني الأمر متوقف على إنك أنت تقول آه أو, أو لا فممكن تشاور بصبعك لا ممكن تشاور برأسك بتهزها كده آه يعني آه ماشي اعمل كذا بتهزله دماغك اعمل اعمل كذا بتعمله في صبعة كده يعني لا ما تعملش فهذه اشارة مفهمة دعت اليها الحاجة فلا بأس بها في الصلاة سيدنا جابر ابن عبد الله قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد اشتكى يعني كان مريض كان مريض وصلى هو قاعد فصلينا خلفه واحنا قاعدين قال فالتفت الينا فرآنا قياما فهو لما النبي عليه السلام صلى بهم هو قاعد هما فاضلوا واقفين ما عادوش فالتفت من النبي صلى الله عليه وسلم ووصل بيصلي فالتفت اليوم فلاهم واقفين، وقفين فأشار إلينا فقعدنا أشار لهم بيده كده يعودوا فأشار إليهم فأشار فهموا من الإشارة أن النبي بيقولوا أمورهم هما هم هذا حديث صحيح ايضا من الافعال التي يجوز او يباح فعلها في في الصلاة البثاق في السوب او اخراج منديل من جيبك وتمسح به جات نخامة والنخامة ما يعني نزلت من من الرأسي والنخاع ما صعدت من الصدري فممكن تكح تسعل سعلة كده تكح كحة تلاقي في بلغم في فمك فطبع تعمل إيه أنت تفضل سايبه في فمك لا بتروح ماسك منديل كله نكس من إيدك حت طورك منديل وبتروح ساحب بيها من بقك النخامة وتحط المنديل في جيبك لأن النخامة ليست نجسة نخامة بالإجماع إنها طاهرة فانت حطتها في جيبك الورقة المديرة حطتها في جيبك لا تخلص صلاة ارميها اخرج برد بر المسجد ارميها في ال... الصندوق القمامة لو انت يعني موجود في البيت الشاهد ان انت بتاخدها من بؤك وهذه الحركة لا بأس بها لما مرة في حديث جابر في النهي عن البصاق جهة القبل انما تتفها لا ناحية القبلة لا اذا كنت هتفها تتفها ناحية ناحية شيء بقف انت بتصلي على نجيلة بتصلي في مكان عام فممكن تتفاع على إيه؟ على شمالك إنما على يمينك لا ولا تجاه القبلة لأن ده من الأمور المكروهة أو مكروه فعلها في الصلاة طيب التليفون رن وهذا مما عمت به البلوة في المساجد يعني الأمر ده هو أمر التليفونات نحن نقاصي الأمرين منه يعني هذه التقنية الحديثة يعني انتهكت حرمة المساجد تليفوني يرن تسمع موسيقى وتسمع المغنيات ومغنيين احياء واموات تسمع صوتهم وموسيقى من يعني من, من من كل الانواع وتسمع اجنبي وتسمع وتسمع قران وتسمع يعني ادعيات حاجات يعني متعدده من من من النغمات تسمعها في المسجد الواحد طيب افرض انا نسيت اقفل التليفون وانا داخل وجل من لا ينسى نسيته ودخلت المسجد وبعدين التليفون رن اسيبه يرن واقول اني انا لو مسكته وطلعته من جيبي عشان اطفيه او اعمله سايلنت يعني انا كده اتحركت والصلاة كده تبطل نقول له لا بالعكس ده انت ممكن تحمل وزر الناس كلها اللي انت فتنتهم في الصلاة والناس اللي انت اضعت خشوعهم واذهبت خشوعهم انت تحمل وزرهم كلهم انما تعمل ايه طلع الموبايل ادم نسيت طلع الموبايل وقفله او خليه سايلنت وشيله تاني في جيبك هذه الحركة قال فيها اهل العلمين انها حركة في صالح الصلاة وفي صالح المصالين كمان اذا هي من جنس الصلاة فالحركة إذا كانت في صالح الصلاة فهي من جنس الصلاة كذلك برضو ممكن تبقى أنت وقف بتصلي وعندك برد في رشح بينزل من أنفك تسيب الرشح ينزل على شفايفك وعلى دقنك إذا كان لك لحية والمنظر يبقى مقزز وهذا الامر يشغلك ويذهب خشوعك تبقى صلاة بلا روح اذهب الخشوع في الصلاة تبقى صلاة بلا روح والخشوع روح الصلاة نقولك لك اعمل ايه؟ طلع منديل وامسح به انفك وشيل منديل تاني سواء منديل قماشق او منديل ورق وحط الورقة في جيبك ولما تخلص الصلاة بقى ارميها هذه الحركات كلها في صالح الصلاة فهي من جنس الصلاة ايضا مما يباح فعله في الصلاة الإشارة برد السلام على من سلم عليك أنت واقف بتصلي وواحد دخل المسجد عليك أنت بتصلي أو دخل مكان أنت بتصلي فيه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبتروح أنت مشاور له بإيدك كده إيدك وهي على صدرك بتروح أنت بس رفعها تخلي ظهر إيدك طبعا أنت هتشاور بإيدك اليمين تخلي ظهر إيدك اليمين لقاعدة وكف إيدك اليمين الأسف بتروح حمله كده بس بتشيله من على إيدك شمال وتروح حمله كده يعني كأنك بترد عليه السلام لأنما ترفع إيدك بعده تحط عليه جنبودك وتعمله كده لا يعني هذا لا يجوز ليس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي في دخل راح مسجد قباء النبي عليه الصلاة وسلم يصلي قال فجاءته الأنصار فسلمو عليه وهو يصلي النبي كان بيصلي فالأنصار دخلوا عليه وسلمو على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قال روي الحديث سيدنا عبد الله بن عمر فقلت لبلال كيف رأيت, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقول له, بقول له يعني يا بلال شفتهم ازاي شفت النبي بيرد عليهم ازاي وهو بيصلي يعني وهم كانوا يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه يعني بسط ايديه كده النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعل بطن ايده لأسفل وظهر ايده لأعلى يعني انت تخيل حط ايدك الاثنين فوق صدرك وبعدين شيل ايدك اليمين من فوق ايدك اليسار الشمال وخلي ظهرها لأعلى وخلي بطنها لأسفل هتبص تلاقي هي دي الاشارة اللي اشار بيها النبي عليه الصلاة والسلام ايضا مما يباح فعله في الصلاة التسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة انت بتصلي مثلا في المسجد بدأت الأصوات تعلى في المسجد في ناس بيتكلموا جنبك فبيشوشاروا عليك بيشوشوا عليك فانت تريد أن تسكت هؤلاء من أجل انتك انت تركز في الصلاة مش معقول هتقطع الصلاة وتقولهم يا جماعة كده مش عارف هتصلي مش مقلق إنما ما تفعل قل سبحان الله سبحان الله هيفهم الجالس إنك أنت بتنهاره علشان يعني يوطي صوته أنت بتصلي في البيت السنة ولك ابن مثلا أو بنت أو الزوجة هتفعل شيء وإنت مش عايز هتفعل شيء ده أو هينزل خارج بره المنزل رايح لأمر ما انت عايز ينتظرك عبل ما تصلي عايز تقول له حاجة فعايز يخرجه فانت تقول له ايه وانت بتصلي سبحان الله سبحان الله هيفهم على طول ان انت عايزه هينتظرك حتى تنتهي من الصلاة هذا بالنسبة للرجال اما بالنسبة للنساء فالنساء يصفقن تسقف بيديها كده لان المرأة لا جوز لها ان هي ترفع صوتها في الصلاة وفي غير الصلاة انما تصفق بيديها تسقف كده سقف بأيديها اليمين على كف بأيديها الشمال وتسقف كده اللي بيسمع هيعرف ان المصلي يريد ان يقول شيء فانتظر حتى ينتهي من الصلاة سيدنا سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة يعني ملكم لما بيحدث شيء في الصلاة أخزتم في التصفيق بتسأفوا ليه وكأن هذا الفعل اللي هو تصفيق صادر من الرجال وإنما هذا الفعل لا يصدر من الرجال إنما يصدر من النساء تصفيق للنساء فقال لوله النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخزتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت لما يحصل لك حاجة في الصلاة يحدث حاجة في الصلاة قول سبحان الله فأي حد هيسمع كلمة سبحان الله هيلتفت وأنظر إليك أو ينتظر حتى تنتهي من الصلاة فهذا فعل جائز وهذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وأيضا في سنن أبي داود أيضا مما يعني يباح فعله في الصلاة الفتح على الإمام أنت تصلي خلف الإمام والإمام يقرأ القرآن فحصر يعني وقف هو بيقرأ نسه وقف أو جاب آية مكان آية فأنت ترد عليه تستفتح على الإمام يسمونه الاستفتاح على الإمام أو تفتح على الإمام فأنت بيتصحح له الآية بيت تذكره بالآية بس ما تبقاش بقى وقف وراه منتظر كده ان هو يخطأ علشان تصحح له وتعرف له بقى ان انت عن اللي انت بتقوله ده انا حافظه لا انما تنتظر على الامام احيانا الامام زي مثلا اخونا الدكتور سعيد يصلي بنا الفجر كده وبعدين يروح ايه طبعا البنقادم بيبقى مننا في الفجر مش مش مركز هي فييجي قارئ وبعدين مثلا الاية ما يجيش معام الزباطة فاحنا بنسبوه هو بيعدل نفسه على طول انه هو حافظ ما شاء الله فبيراجع نفسه ويعدل نفسه دي المساجد بقى اللي فهم اما المساجد اللي مش فهمة بقى كله رد عليه كله رد الى ما احنا عارفين ان في الناس حافظة ما مش احنا الحافظين لوحدين الناس كتير حافظة آه. ولكن انتظر على الامام لما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى فقرأ فيها فلبس عليه سبحان الله يعني القرآن القرآن غالب وليس مغلوب والقرآن يعني ما حد يقدر يعني يقول ان ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن كان القرآن يغلب ها فكان يلتبس عليه فهو بيقرأ النبي عليه السلام فلا لبس عليه القرآن يلبس عليه فلما انصرف يعني خلص الصلاة النبي عليه السلام فبيبص خلفه وجد أباي أباي بن كعب وكان من أحفظ الصحابة فقال لأباي أصليت معنا قال نعم قال ما فما منعك إيه اللي منعك ترد عليه إيه اللي منعك تستفتح أنا وقفت افتح عليه فما منعك وكان صحابة يعني مؤدبين مع النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يستحيون أن يعني يستفتحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيفهم الصحابة حتى ولو كان لقرآن غالب وليس مغلوب القرآن يغلب الإمام وإنت حسيت أن الإمام محتاج مساعدة فأنت تفتح على الإيه الإمام أو تستفتح على الإيه على الإمام فهذا مما يباح فعله في الصلاة أيضا من الأفعال التي يباح فعلها في الصلاة هي غمز رجل النائم ممكن تكون بتصلي في مكان ضيق ودمك حد نائم ممكن تكون الزوجة أو ولد من أولادك أو, أي او رجل من الناس ومدد رجله واخد راحته والمكان ضيق مفيش مكان تعط فيه رأسك فانت لو بس زقت رجله كده هيروحه ولا من رجله فلا لأسه من هذا الفعل من اجل انه يوسع لك عشان تضع يعني رأسك للسجود فستين عيشة حدث مع هذا الامر كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول ستين عيشة كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي نايمة والنائم ليس عليه حرج نايم مرفوع عنه القالم حتى يستيقظ فهي نايمة ومدد رجليها والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فإذا سجدت قالت إذا سجد غمزني فرفعتها ساعة ما يجي يسجد بيغمزني في رجلي كده بيزق رجلي كده فأنا بلم رجلي فرفعتها فإذا قام مددتها وساعة ما يقوم يصلي ساعة ما يقوم يقرأ الآيات بمدد رجليته، وساعة ما يجي يسجد يمغمسني في رجلي يروح لما رجلي فهذا فعل يعني يباح في الصلاة أيضا مما يباح فعله في الصلاة مقاتلة من أراد المرور بين هذا المصلي عائسة المقاتلة يعني أن أنا بقى أكون شايل سلاح في جيبي هشيل سكين مثلا وساعة ما يعدي روح ضربه فيها ببطنه كده عشان ما يعديش من منه الثاني لا يعني ليس الامر كذلك المقاتلة بمعنى المدافعية ها انك تدفعه بيدك كده تصده بيدك كده حتى ولو كان فيها الصدة دي فيها بعض الشدة نحن نردد كلام خديه في العالي الزمان ولذلك يعني الصدرة في ارجح الاقوال انها واجبة انك تحط الصدرة قدامك كان الرحل طولها يعني يعني حوالي كده 60 سنتي تحطها قدامك بحيث اني حدش يعني يقطع ما بينك وبين الله عز وجل لأننا تحدثنا قبل ذلك عن السطرة في الصلاة فلو انت وضعت السطرة امامك في الصلاة واراذ احد ان يقطع ما بينك وبين الله عز وجل وقالت او صالي عايز يمر بينك وبين السطرة ف錯ه في نحره يعني صده بيدك كده في صدره في صدره نحره يعني ايه صدره حط إيه كده في نحره صدو طيب مصمم يعدي ها ادفعوا ولو حتى تلكمه لك ما كده بحيث انه هو يرجع يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو شيطان لاني يا إما هو شيطان يا إما الشيطان زاء علشان يقطع ما بينك وبين الله عز وجل وبالنسبة يعني يحضرني بس أنا مش فاكر الإمام إمام من الأئمة القدامة يعني كان يصلي في المسجد فأراض صديه يعني دون الحلم انه هو يمر بين يديه وكان هذا الإمام اتخذ من سارية المسجد يعني العمود سطرة فجاء هذا الغلام وأراد أن يمر بين هذا الإمام وبين العمود أو الساري فالإمام يعني دفعه بيده فالطفل مصمم أنه هو يعني شاب حدث يعني بتاع 12 سنة كده فأرد أنه هو مصلم مصالب فلطمه الشيخ الإمام لطمه على وجهه ضابه بالألم كده على وجهه فرجع الطفل و... يعني رجع يبكي وكان الطفل ده سبحان الله ابن أخ الأمير اللي هو بيحكم هذه البلدة وقال أن قال لعمه الشيخ فلان يعني لطمان قلنا نعيد من نعيد من تاني لأن مع ذرة ال... ال... ال... النت شايفه وقف فجأة فانعيد من تاني احد الاامة في امر السطرة مما يعني يحضرني احد الاامة القدامى صلى في المسجد أنا كان يصلي في المسجد واتخذ من سبيعة المسجد سطر يعني ال... صلى خلف العمود كده يعني العمود بينه وبين القبلة سطر يعني اراد طفل حدث حوالي على 12 سنة كده انه يمر من بين يديه يعني بين الامام وبين السطرة دي اللي واخد الامام بين العمود فالإمام دفعه بيده فأراد للطفل أن هو يعدي مصمم يعدي فلطمه الإمام فرجع الطفل يبكي وكان الطفل ده ابن أخي الأمير اللي هو بيحكم هذه البلد أمير بتاع البلد زي المحافظة بتاع البلاد دلوقتي فذهب إلى عمه يشتكي هذا الرجل ويقول الشيخ فلان أردت أن أمر من أمامي وهو يصلي فلطماني فالأمير استدعى الشيخ الإمام يتوني بالشيخ لماذا طم تبن أخي؟ قال آه آه يعني أتلى الله بقال الأمير إني سمعت يعني أبي سعيد الخضرائي يعني أو روى بالسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بالسناد عن أبي سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبفل يقاتله فإنما هو شيطان فعفى الأمير عن الشيخ لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وده أيضا برضو من تقدير الحكام والأمراء زمان للعلم والعلماء واحترام لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مما يباح فعله في الصلاة البكاء ممكن إنسان وهو بيقرأ بعض الآيات يعني تلامس قلبه هذه الآيات تلامس قلبه فيحدث شيء من الخشوع فيعني في تنهامر العين بالبكاء فهذا لا بأس به إن بكى الإنسان هو يصلي من قراءته لآيات الذكر الحكيم سيدنا علي بس بكاء طبعا بدون صوت طبعا يعني بكاء بكاء عين يعني دموع إنما بكاء بصوت بقى ونحيب هذا لا يجوز مثل ما نسمعه في رمضان وخاصة عند الدعاء إذا دعا الإمام فالناس كلها تبكي بصوت عالي ومرتفع هذا لا يجوز في المساجد هذا لا يجوز حتى لا يعني يدخل الإنسان بذلك في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الرياء والعياذ بالله وإنما يجوز للإنسان أن يبكي ولكن لا يرفع صوته بالبكاء ويعني كما كان يقول بعض مشايخنا عجبنا ل ل لأهل هذا الزمان يبكون من كلام البشر ولا يبكون من كلام الله لما يسمعوا القرآن ما يبكوش ولما يسمعوا الدعاء الذي هو كلام البشر فيبكون منه فنسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا يعني الإخلاص وإلى الله عز وجل نشكو قصوة قلوبنا ويعني جحود وبخل أعيننا لما نسمع كلام الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرقة في القلب إنه لي ذلك والقدر عليه سيدنا علي ابن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقدار ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم كلنا نائمين إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرات يصلي ويبكي حتى أصبح وهذا يعني كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأثر جدا بالقرآن كان سيدنا أبو بكر رجل أسيف يعني كان إذا صلى وقرأ القرآن يبكي حتى أن المصلين ما كانوا يفهمون منه ما يقول من القرآن من كثرة بكائه وكان سيدنا عمر بن الخطاب أيضا بكاء أسيفا إذا صلى وخاصة لما كان يحدث موقف من المواقف يتأثر بها سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكان يصلي بالناس فالناس الصلاة الجهرية فكان الناس لا يفهمون ما يقرأ من شدة بكائه وكثرة بكائه بكده نكون انتهينا من الأفعال التي يباح فعلها في الصلاة طيب عندنا أشياء لو احنا فعلناها تبطل الصلاة ايه هي؟ طيب تعالوا كده نشوفوا مبطلات بقى الصلاة ما يبطل الصلاة وبيها ان شاء الله عز وجل نبقى ايه انتهينا من اه اه يعني كتاب الصلاة وبعدين هندخل بعد كده في يعني مش كتاب الصلاة نبقى انتهينا من اه اه يعني اه ما يكره في الصلاة وما يجوز فعله ومبطلات الصلاة بعد كده هندخل على صلاة التطوع ما يبطل الصلاة اول شيء يبطل الصلاة ان تتيقن الحدث انك تبقى متأكد انك خرج منك ريح متأكد خلاص الصلاة بتاعتك تبطل ويبقى عليك ان انت تخرج من الصلاة وتنصرف للحمام اما انك تقضي حاجتك وتتوضأ واما انك تروح تجدد وضوك طيب إيه الدليل بقى؟ الدليل حديث رواه سيدنا عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل, أو الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة الإنسان هو بيصلي ممكن يتخيل انه كأنه في حاجة خرجت منه من قبل او دبر كأنه في حاجة خرجت حتى لو انه خرج من الصلاة وتحسس لن يجد شيئا ولكن ممكن يجد فاذا تيقن انه في شيء خرج منه خلاص يب الصلاة بطلط يجي تشكي لينه وتقول لا لا عبد فينا. الشيخ انا وانا بصلي بحس كأنه شيء خرج مني فانا بقى بقضع الصلاة باخد. أقول لا كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلام فصل في هذه المسألة لأن النبي عليه قال لك ما تخرجش هل في حالتين يا إما أنك تسمع تسمع صوت يا إما أنك تشم رائع رائحة سواء الدراث أو الفساء عزكم الله حينما يخرج من الإنسان إما أن يسمع له صوت فما سمع له صوت سمى دراثا وما سم وما وما وجد له ريحا دون الصوت ثم فساءا وقد يكون دراثا عزاكم الله له صوت وله رائح فأي من هذين خرج من الدبر فينقد ينقد لدوء وبالتالي تبطل الصلاة وحتى لو كأنه وجد شيئا خرج من الأمام قد قد يكون إنسان عنده سلس بول أو نقطة من البول خرجت منه فإذا خرج وتحسس الجدف فعلا نقطة بول يبقى هنا حين ما تأقن هذا الأمر ويتأكد منه ويخرج من الصلاة بدون تسليم وعليه أن يجدد ودوءه وعليه أن يعيد الصلاة أما إذا خيل إليه زي من قال النبي عليه الصلاة له شم رائحة وله سمع ريح يظل في صلاته فهذا الشيطان نعوذ بالله منه هو يعني يحاربه في الصلاة شيطان يحارب في الصلاة طيب نمرة اثنين من مبطلات الصلاة الحديث طبعا احنا سمعناه ده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وهو في سنن لأبي داود وفي سنن ابن ماجه وفي سنن النسائي رحمة الله تعالى عليهم جميعا مما يبطل الصلاة ترك ركن من من أركان الصلاة أو ترك شرط من شروط الصلاة عندا وبدون عذر مفيش عذر يخليك تسيب الركن أو تسيب الشرط وأنت متعمد في ترك الركن أو في ترك الشرط طبعا أركان الصلاة معروفة شروط الصلاة معروفة شروط الصلاة إما شروط صحة أو شروط وجوب والعلماء طبعا عرفوا الشرط وقالوا أن الشرط وما يلزم من عدمه العدم ولازم من وجوده وجود ولا عدم وكلام طبعا ده في, في وصول الفقه وكلام ده ولكن على كل حال لا بد أن نعلم أن للصلاة أركان وأن لها شروط والشروط إما شروط صحة أو شروط وجوب فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته وأنت تعلمون حديث المسيء صلاته ونذكركم به أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يجلس على حارة المسجد فدخل رجل فصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ونقر صلاته نقرها كنقر الدية يعني أسرع فيها ولم يعطيها حقها ولم يخشع فيها ولم يطمئن في الأركان فبعدما انتهى وبسرعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلِّ فراح راح مصلي ثم برض نقرها نقر الدية ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى على رسول صلى الله عليه وسلم السلام فقال له عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل للمرة الثالثة وفعل ما فعله في الأول والثانية ثم رجع فقال على النبي صلى الله عليه وسلم سلام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غيرها فبدأ النبي عليه السلام يعلّهم الصلاة فمما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل تمام ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لمعة دلالة على إيه إن الموية ما صلتش المكان اللي بيلمع لأن الإنسان هو يتوضى لما يتوضى أي مكان في رجله بيلمع الماء لما ينزل عليه بيذهب هذه اللمعة إنما لا طعم هذه اللمعة موجودة إذن الماء لم يصل إليها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر قدم الرجل لمعة أمره أن يعيد الوضوء وبناء عليها عيل الصلاة لأن ما بني على باطل باطل الوضوء باطل يبقى ما فيش الصلاة بأن الصلاة مش تنعقد أيضا من مبطلات الصلاة الأكل والشرب عمدا أنت دخلت في الصلاة خلاص يعني أحرمت بها خلاص. يعني في حاجات تحرم عليك فعلها جوه انتهت لا تتكلم بكلام الناس في الصلاة فهذا لا يجوز لا تأكل ولا تشرب تمام يعني اللي يتوسع في في في مثل هذه المسألة سيجد ان بعض العلماء يقول اهن في في النافلة يعني يجوز الانسان ان كان عطشانه امامه كوب ممكن يشرب وكلام ده انما الارجح في المسألة ان عدمها لا في فرد ولا في نافلة خلاص اصطلاة دخلت في الصلاة يبقى لا أكل ولا شرب متعمل أما إذا فعل الإنسان هذا نسير فالناس ده لحكمه عفع عن أمات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأكل والشرب عند من مبطلات الصلاة قال ابن المنذر وهو كان دايما يحكي الإجماع عن أهل العلم قال أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفردي عامدا أن عليه الإعادة اللي يأكل متعمد أو يشرب متعمد وهو بيصل الفرد فيعيد الصلاة مرة أخرى لأن الصلاة كده بطل وكذا في صلات التطوع عند عند جمهور العلماء وهذا يعني هو راجح للمسألة حتى في النفلة في التطوع لأن ما أبطل الفرد يبطل التطوع ده كلام جميل جدا اللي يبطل الفرد عندنا يبطل التطوع إنما مش نقولك التطوع لها حكمه اللي يبطل هنا يبطل هنا أدام أبطل الفرد يبطل التطوع أيضا مما يوفت للصلاة الكلام عند الغير مصلحة في الصلاة سيدنا زايد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يعني قبل أن يحرم التكلم في الصلاة أو الكلام في الصلاة قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل من صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين الآية في سورة البقرة آية ثمانية في سورة البقرة وقوموا لله قانتين فلما نزلت الصورة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أول ذلك كان في بعض الصحابة مما يحضرني يعني موقف من الطرايف ف كان يعلم أن الصلاة يجوز فيها أنك تتكل ولعله كان لا يعلم بحكم تحريم الكلام في الصلاة فيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجنب صحابه فعطس الرجل صحابي اللي كان جنبه فشمته قال له يرحمك الله فالصحاب الذي عطس اقذ يضرب على فقدي فالرجل يعني يقول له ويحت فيكسر الآخر من الضرب على فخذي بيخبط له كده على فخذي والجماعة للتانين اللي جنبه من هنا برضو خبطوا على فخادهم وهو يعني بيتكلم هو لازال يتكلم لأنه هو ما كان يعلم أنه أمر الكلام حرمي في في في الصلاة خلاص نزل تحريم يعني أن الإنسان يتك يتكلم في يحرم على الإنسان أن يتكلم في الصلاة وإذا تكلم باطل ما كانش عنده علم بالأمر ده فهو واخد أنه بيتكلم في الصلاة قال يعني ويحكم ليه ما تفعلون هذا فالمهم بقى كلهم بخبطوا على سخاتهم عشان يسكت سكت فبعد ما انتهى من الصلاة ان انا لسه صلاه في يوم اني خلاص يعني ما يعني لا أجوز ده انا احنا نتكلم في الصلاة بكلام الناس فهو قال للناس كلمة يعني كلمه عجيبه قال ايه يعني اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال يعني يا أخي لا, لا لقد حجرت وسعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني رحمة ربنا دي وسعت كل شيء فأنت ما تخليهاش بس على قد نحن فأنت دايقتها أول فالنبي عليه الصلاة فهمه أن الكلام لا جوز في الصلاة فيقول لسيدنا زايد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو على جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسيكوت ونهينا عن الكلام حديث متفق عليه عند الإمام بخاري وعند الإمام مسلم وفي سنن ترمزي وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي كذلك يعني عند البخاري والنسائي ما عندهمش الزيادة بتاعة وانهينا عن الكلام انما في في الحديث بس فأمرنا بالسيكوت يبقى وانهينا عن الكلام موجودة في مسلم في الترمزي في سنن أبي داود طيب أيضا مما يبطل الصلاة الضحك قهقهها في الصلاة نقل ذلك ابن المنذر نقل إجماع ال ال ال الأمة أو أهل العلم على بطلان الصلاة بالضحك إن الضحك بالقهقهها يجوز الإنسان يبتسم في الصلاة يجوز أن يبتسم في الصلاة إنما لو ضحك بصوت قهقهها في الصلاة الصلاة تبطل فنقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على بطلان الصلاة بالضحك أيضا مما يبطل اه اه الصلاة مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين هذا المصلي دون موضع سجوده دون موضع ايه سجوده يعني حضرت سطرة ومرت امرأة بينه وبين السطرة أو مر الحمار أعزاكم الله أو الكلب أعزاكم الله مرة بين هذا المصلي لو وادع سطرة او حتى لو ما كانش وادع سطرة ومر هؤلاء احد من هؤلاء الثلاث امرأة بالغة يبقى هتخرج لنا غير البالغة ولو كان حمار عزكم الله او كلب عزكم الله مرة بين هذا المصلي حتى وان لم يضع سطرة ولو وضع سطرة فمر من بينه وبين السطرة بطلة الصلاة طيب اذا لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يقطع، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أو مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخر مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. يعني المرأة البالغ لو مرت من بين ايديه تقطع صلاته وتبطل صلاته الحمار او الكلب مر بين يديه طب افرد هو حاطة سطرة وهم مروا خلف السطرة. خلاص لا السطرة مرأة كبيرة حتى لو كانت حائض ولو كان كلب اعزاكم الله اسود ولو كان حمار وعدة بعد السطرة خلاص مفيش مشكلة مشكلة ان هو يعدي من قدام المصلي ولم يتخذ المصلي سطرة طبطل صلاته او اتخذ سطرة ومر بينه وبين السطرة طبطل صلاته ولذلك واحد من الصحابة قال يعني قلت لراوي الحديث ما بالو الكلب الاسود من الكلب الاصفر او, الـ أو, الـ يعني فقال أو الاحمر فقال سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الأسود شيطان ستين عشرا لما سمعت هذا الحديث زعلت لانه لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ستين عش وهي مغضبة أجعلت مونا كالح كالحميري والكلاب يعني جعلت النساء كالحمير والكلاب إنما طبعا هي ما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني تسمعوا مننا هذا لا يمنع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو حديث صحيح جماعة الخير إحنا بكده نكون يعني انتهينا من يعني ما يجب فعله في الصلاة وما يكره وما يباح فعله وما يبطل, يبطل الصلاة وهنعيد إعادة سريعة كده على مبطلات الصلاة لان احنا بنحتاجها تيقن الحدث انك انت تتأكد ان في حاجة خرجت منك من قبل او دبر انك تترك ركن من اركان الصلاة او تترك شرط من شروط الصحة او شروط الوجوب انك تاكل او تشرب وانت بتصلي متعمد انك تتكلم متعمد لغير مصلحة الصلاة انك تضحك بصوت عالي بقهقها انك متى تخسي سطرة وتمر من بين ايديك امرأة بارغة أو يمر حمار أو يمر كلب وأنت لم تتخذ سطرة أو أنك أنت تتخذت سطرة ولكن الذي مر مثلا بينك وبين السطرة امرأة بالغة أو حمار أو كلب عزاكم الله هذه الأمور مما تبطل الصلاة يعني نكتفي بهذا القدر ولعل فيه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسناً جزاكم الله خيرا لحضوركم وحسن لحضوركم وحسن إصغائكم.